قل ما كنت بدعا من الرسول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين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 حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة طال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك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 وَنتجازُعَ سَاتِهم فيِي أأَصْحاب الجََّ وَدَ الصدِق الذي كانَوا يُوعدون والَّذ قالَا لِوالدْهِ أُفّْ لككمَا أَتعيدَني أننْ أُخْرَرجَ وَقد خَلٍَ قُرون مِنْ قبللي وَقد خَلَ قُرون مِنْقبني وَهُماَا يَْستَغذَان الله هَ وَلَك آم.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 وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَوْعِظَتُهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَيُسْقَوْنَ مَاءً حَمِيمًا فَطَعَنَ أَمْعَاءَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ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 وَلا نَبل أنكم حتى نَعلمم المجاهدينين مِنكمُ والصابِرين وَنَبلِل وأخبارَكمم إِ الذيين كَفرَوا وَصَدّ عن سَبيل الله وَش قسُول منِن بعد مَا تبينَ لهُهد لَ يظر اللهشي وَسيُحبطُ مالَهم يا أيه الذيين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسُلَ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 ima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 ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما